لعمدت قلوبكم وكان الله ظفور الرحمة أن النبي أولى بمؤمن من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضه في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين كتاب مسبورا، وإذ أخذنا من النبائن ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليستلف صادقين عن صدقهم. وأعد لكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكرون عمت الله عليكم بإذجاتكم جنود إذجاتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها و إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ دقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتل علمونا وزلزلزلزال شديد. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَعْدًا مَّا وَعَدَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ ظَاهَرَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ تَرْجِعُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بها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 والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنة حداد بألفنة حداد أشحثا على الخيل أولاد. الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَأَن يَأْتِيَ الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَارَامِ بَادُونَ فِي الْأَارَامِ يَسْأَلُونَ عَن آنَ سَلوٰهُ إِلَّا قَلِيلا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا زَادَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ رِفْقًا فِيهِمْ وَقَدْ فَتَحَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ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 تردن الحياة الدنيا وزينتها, وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعز للمحسنات لنكن أجرا عظيما يا نساء أنبي من يأتينكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقْنُتْنِكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ فَالِحَةً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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إن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 والمؤمنات والقانتين والقانجات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكلين الله كفيرا والذائرات أعذ الله لهم مغفرة أعذ الله لهم مغفرة وأجر عظيما وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا إذا قض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا طَلَّقَ زَيْدٌ مِنْهَا وَبَرَأَ لِزَوْجِنَا كَهَالِكَي لَّا يَكُونَ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 من نبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْدَلَمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أُلْتَلَكَ شَاهِدًا وَبَشِّرًا شَاهِدًا وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا نيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمناسقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا تحتكم والمؤمنات فمن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم من عده تعتزونها فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله مناءه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات قالاتك اللاتي جرنا معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أي يستحها خالصة لك خالفة لك من دون المؤمنين قد علمنا زواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم ترجمن تشاء منهم وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر ولا يحزن ويرضين بما تيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحين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 إلى طعام غيرنا ظلينا غيرنا ظلينا ولكن إذا دعتم فادخلوا فإذا قعتم فاتشحو فإذا قعتم فاتشحو ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يعبد النبي فيستحييكم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 واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو فقد احتملو بنتانه واثمنو بينا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتقم المنافقون والذين في قلوبهن مرضوا والمرجفون في المدينة لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها فَسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَنَسْتَجِدَّ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ يُدْرِي كَلَّ عَلاَءٍ فَلَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِن وأعد له سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجب كبراءنا فاضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعلم لعنا كبيرا يا كان عند الله رجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله